بسم الله الرحمن الرحيم الحق 119. ما الحق 110. وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ ثمود فأهلكوا وَأَمَّا 110. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 111. تقف رآ عليهم سبع ليال 114. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاد نخل خاوية 115. فهل ترى لهم من باقية 116. وجاء فرعون ومن قبله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 117. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 118. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 119. فيومئذ وقعت 118. وقفت فَهِيَ فهي يومئذ واهية 119. والملك على أرجائها 110. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 119. يومئذ لَا لا تخفى منكم خافية مَنْ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم 111. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية 114. قطوفها دانية 115. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف 117. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي 118. ولم أدر ما حسابي 119. يا ليتها كانت القاضية 124. ما أغنى عني مالية 125. هلك عني سلطانية 126. خذوه فغلوه 127. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه 112. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 113. ولا يحب على طعام المسكين 114. فليس له وَلَا هاهنا حمين 115. ولا طعام إلا من غسلين لا يأمنون 112. فَلَا أقسم بما تبصرون 113. وما لا تبصرون 114. إنه لقول رسول كريم 115. وما هو بقول شاعر وَلَا قليلا ما 114. وليلا ما تذكرون 115. تنزيل من رب العالمين 116. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 117. لأخذنا منه باليمين 118. ثم لقطعنا منه الوتين 119. فما منكم مِنْ أَحَدٍ عَنهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ 119. فسبح باسم ربك العظيم